Kalu tawasamulillahilan bayi tanahu, ahlul, then mana kulan nliwalihim? Ma shahidna mahlik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 تون الفاحشة وأتوم تبصرون أإنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون